へい、ソファフト・ウォー・ビ 「しちたよりは」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」」」」「」」」」」」「」」」」」「」」」」」」「」」」」」」」」」「」」」」」」」」」」 والخريف تسقط و ر ا ق الشجر ا السنه ة ثنيان م ق س م ة أ ر ب ع فصول صيف وخريف شتا وربيع هذه الاربع فصول إن السنه ة اثنا عشر شهر لو نقسمها فصول أ ر ب ع أ ك ي د الربيع والخريف والشتاء والصيف وش نسوي فيها مع كل فصل جديد ع ب د ا مع الصيف البحر والشمس ا ل سفر ولعب ونعمل ما نريد والخريف تتساقط ا ل أ و ر ا ق من الشجر عشان ت خ ب ر ن ا إن ا ل ل ي جاي سعيد السنة أربع فصول يقسم شهر أربع يلا صفو خ ر ي ف شتا وربيع هذه الاربع فصول نجي للربيع والشتا فصلين ان أ ج م ل ما يكون اللي يحدث فيها الربيع الورود و ا ل أ ش ج ا ر ا ل ج م ي ل ة الورده لماما وبابا نهديها الشتا فيها البرد لازم نلبسين よしよし ا しよしよしよ ن よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ ه ا ت ه م し س م ة أ ر ب よし